كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يُؤْمِن يؤمن بربه فَلَا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّ منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وَأَلَّوَيَسْتَقَّمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابَ صَعْدَةٍ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَم مَا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عَلَيْهِ لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنني لا أملك لكم ضر و ولا رشدا قل